يا من عرفته في حياتي يا صلاتي من حضني واحتويته يا صلاتي. انت يا من عرفته في حياتي يا صلاتي من حضني واحتويته يا صلاتي. يا صلاتي ريحيني ريحيني انتي اللي في ضلوعي ما دويته وانتي اللي كل ما يفست لهاتي في زماني وابتلاني وابتلاته وانقفل باب الرجا والمقبلاتي ما بقل لنتي على الدنيا وجيتي تعاليك اللي ما في زماني وابتلاني وابتلاتا مد قل انت على الدنيا اجيته ووصلي مع دمعت العين وسكاتي ما عرفت ما تركت ما كنتا يا صلات امني يا, يا صلاتي في, في ضلوعي ما دوت ادمي والخطايا بعض ذاتي ادمي والخطايا بعض ذنب ندري به ذنب ما دريت رايك يا اللي حداني عن مباتي عزم الكهول العظيم اللي خشته كنت جم تحت جمر وتلل مراتي من حيا وليتني عصيته لنكبر واستغيث عن ثباتي باسم الله راسي لحنته لا حنتاي ايقيني ريحيني يا صلاتي هن يلي في ضلوعي دويتا يا صلاتي كل حي للمماتي والكفن ما يستراح والقبر بيته letic من min في fi wafati lartakhat مما min ma laqat ya samati kil hay lil mamati wal kifan ma yastrah ارتخت سبابتي مما لقيته والحياه تم سترسوم الذريات وانهدم في الفاني صرح بنيته يا صلاتي واذكريني يا صلاتي لا نساني بالبكاء من لا نساني لا ساني bilbakamla نسيت من عرفته في حياتي وانت ياسمى من حضنني واحتوى <تصفيق> ليحييني يا صلاتي هن اللي في ضلوعي ما دويتا اجا اجا وضحك وانا في داخلي ماكو حزاني ورا صدري وخبيها اجمل وابتسم وضحت ونا في داخلي مجهول احاول اكتم حزاني صدري وخبيها اجمل وابتسم وضحت اجمل وابتسم وضحت وانا في داخلي مجهول